126- أمر أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين 127- رحمة من ربك إنه هو السميع العليم 128- رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 129- لا لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبقش البصشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعدوا على الله وإني آتيكم بسلطان مبين وإني عثت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرِبِ عبادِي ليلًا إنكم مُتَبَعُونَ وتركِ البحرَ رهوا وتركِ البحرَ رهوا إنهم جُرُدُونَ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وزروع ومقام كريم ونعمت كانوا فيها فاكين كذلك فأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا هم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فُرْعَونَ إِنَّهُ كَانَ عَارِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّهَا جتهتنا الاولى وما نحن بمن فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم, أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن ولكن ان اكثرهم لا يعلمون يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواه إلى <تصفيق>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 um mm.